بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقوموا يُفتنون أَحَدَ الْنَّاسِ أَيُسَاقُوا أَيْ أن يَقُولُ أَنَّا وَهُمْ لَيُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَلاَ يَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ قَرَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْكَاذِبِينَ سَلاَ يَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ قَرَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن ساء ما يَحْكُمُونَ أذن الذين يعبدون السنيات أي يسبون سائحون من كان يعبد للقى الله فإن أجل الله لا من كان يعبد للقى الله فإن أجل الله لا وهو السنيع العليم وهو السنيع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله الغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سئاتهم ولن جيّن أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُكْرَمُ عَمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا, حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا بِهِ فَلَا تطعهما وإن جاهدك لتشعك بما ليس لك به علم فلا تفعهما إلي مرجعكم فأنزئكم بما كنتم تعملون إلي مرجعكم فأنزئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا هُم يُجْمَعُونَ عَلَى فِتْنَةٍ اللَّهِ فَإِذَا أَوْدِيَةٌ فِي اللَّهِ جَعَلَتْ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ فَإِذَا أَوْدِيَةٌ فِي اللَّهِ جَعَلَتْ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء فِيكَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعَكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا وَلَا وَلَيَعْمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْمَنَّ الْمُنَابِسِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا تَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ قال الذين كفوا الذين آلموا تلو تلو وَالنَّحْلِ الْخَطَائِيَةُ وَمَا هُم بِحَامِلِ الْخَطَائِيَةِ من, مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وَلَا يحملن أسقالهم وأسقalem مع أسقالهم وَلَا يحملن أسقالهم وأسقalem مع أسقالهم وَلَا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليسألن يوم القيامة عما كانوا يسترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فربت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم كتوفان وهم ظالمون وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ سِرْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ أَتَاكَ الْكِتَابُ مِنْ رَبِّكَ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا لَهَا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كنتم تَعْلَمُونَ إِن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاستغفروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاستغفروا إله للقابض والشكور إليه ترجعون إليه ترجعون وإن تكذبو فقد كذب أمم من, من قبلكم وما عليه رسول إلا البلاء المبين اراو كيف يبدئ الله الخلق ثم يريد اولا ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ان ذلك سيروا في الارض انظر كيف الخلق قل سيروا في الأرض سنكروا كيف بلأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم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 والذين كفعوا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفعوا بآيات الله ولقائه أولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فما كان جواب قومه يُحَلِّفُونَ فَإِنْ جَاءُوهُ مِنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وقال إنما استقذتم من دون الله أو ثنم ما بينكم في الحياة الدنيا. وقال إنما استقذتم من دون الله بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يذكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ثم يوم القيامة يذكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ما كناه وما لكم من ناصري فآمن له روط فآمن له روط فقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَابْنَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ يرجو في الدنيا وان انه في الاخره لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين وَرُوْطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كان جواب قَوْمِهِ إلا أن قالوا اتَّنَا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فَمَا إِلَّا قال رب صلني على القوم المفسدين. قال رب صلني على القوم المفسدين. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا الْرَّهِمَ لِلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّ مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَوْيَةِ إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهشكوا أهلها به القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها قالوا نحن أعله بمن فيها قالوا نحن أعله بمن فيها لا ننجي عنه وأهله إلا مرأته مِنَ من الغابرين لا ننجي عنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين لن ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ قالوا لا تغض ولا تحزن إن منجبوك وأهلك إن مرأتك كانت مِنَ الغابرين إن منجبوك وأهلك إن مرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجدا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجدا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترتنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد ترتنا منها آية بينة لقوم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْضُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْضُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأقدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين. فكذبوه فأقدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين. وعادم وثوود وقد تبين لكم من مساكنهم. وعادم وثوود وقد تبين وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَدَّهُمْ مَعَ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَدَّهُمْ مَعَ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان وقارون وكلياوون وأهمان ولقِيَ أَهْمُوسَ الْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَوْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ وَلَقِيَ أَهْمُوسَ الْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَوْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ أَقْضَى بِلَنْبِه فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خسفنا بِهِ الْأَرْضَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم ومنهم من خسَّفنا به الأرض ومنهم من أورقنا ومنهم من خسَّفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 تاخذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله, خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْفَهْمِ أطبل ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أطبل ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء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 يا أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقولوا وإلهكم واحد ونحن له سلّم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ومن هؤلاء من يؤمن به؟ ومن هؤلاء يؤمن به؟ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تَسْأَلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَقُفُهُ بيمينك إذا كُنْتَ تَسْأَلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تِبْيَانٍ وَلَا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل في صدور الذين أوتوا وما يجحد بآياتنا إلا الظالم وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا أنزل, لو أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي مبين أَنَا النَّبِيُّ الْمُبِينُ أَوَلَا يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقِتَالَ يُتَلَعَ عليهم أَوَلَا يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْإِتَارَ يُتَلَعَ عليهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله ديني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض قل كفى بالله ديني وبينكم شهيدا يَا لَلْمَدِيكَ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون يجنون كالعذاب ولولا اجر مسمى لجاءهم العذاب ولولا اجر مسمى لجاءهم العذاب ولئن يندهوا بغتة وهم لا يشعرون ولئن يندهوا وَبَعْدَهُ وَهُمْ لَا يَشْقُرُونَ يَسْتَجِيرُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَسْتَجِيرُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقول ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ثأر فتموت ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنزلوا أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غالئين بيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون الذين صلوا على ربه يتوكن وكأن من ذات لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأن من ذات لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وله إن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله ولا اانتم من خلق السماوات والأرض وسبهر الشمس والقمر لا يقورن الله فانا يكفون فانا يكفون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يرزق الغني يجاب من البدع ويجزي له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألكم من نزل من السماء ما أحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولئن فأنت أم من نزل من السماء أن فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هذه الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كانوا يعلمون وإن الدار الآفرة لئيا حيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدء إذا هم يشركون فإذا وكبوا في الكرك دعوا الله مصرصين له الدين فلما رجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهُمْ ظَالِمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّقِ الْناسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّقِ الْناسُ حَوْلَهُ أَسَبِ الْبَاقِي يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ كذب الباطني يؤمنون وبنعمت الله يدخل ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مطولاً للكافرين أليس في جهنم مطولاً للكافرين والذين جاهدوا فينا لنحذين لهم سبلنا وإن الله لم المحسنين والذين جاهدوا فينا لنحذين لهم سبلنا وإن Nam golelehan musti